يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالرُّجَزَ فَهْجُرُ وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَصْبِرُ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورُ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 ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ نَظَرُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرُ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرٌ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 وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إن أدبر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 فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ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 فَعَوْهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ Farràt min tàsvera Bèl yurídu كل m'mr'i Minh'um en yu'tà Suhufan munash'r'ah Kalla bèl la yachafu'na L'akhirah Kalla innahu tàhkirah Faman shau